الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والندم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصف ولا تخسر الميزان والأرض رفعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحبوض العصف والضيعان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشطين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ذرزخ لا يذريان بأي آلاء يوقد ما تكذبان يخرج منهم المؤمن والمرجان فبأي آلاء يوقد ما تكذبان وله الجوال شئات في البحر الاعلى فبأي آلاء لو من عليها قالوا ويبقى وجب ربي خم جلاني والتكرار فبأي آلاء يربك تكذبان يسألون ما في السماوات والأرض كل يوم وهم جهل فبأي آلاء يربك ما تكذبان سرّفوا لكم أيها فبأي آلاء تكذبان إِنِّي أَسْتَطِيعُ مَا تَأْكُلُ مِنَ الطَّعَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَأَنَا لَا بُصَلْ وَلَئِنْ آلَى رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنَ النَّارِ وَأَنذِرُوا فَلَا تَنْتَصِرَا كَمَثَلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَكَذَّبُوا بِهِ وَمَا أُوتُوا مِنْ عِلْمٍ هُمْ بِهِ مُرِيبُونَ كَمَثَلِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ إِنَّ سُورًا وَرَجَالًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ بِسَمَاعٍ فَيُخَذُّ مِنَ الرَّأْسِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَنَّة فبأي آلاء ربكما تكذبا فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبا متكين على فرش بقائرها من استبرقهم وجنى الجنة لدان فبأي آلاء ربكما تكذبا متك فيهن قصرات الطرف لم يطفدهم إن قبلهم ولا جانوا بأيي آلاء ربكما تكذبان فأنهم ينقضون المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما جن لك فبأي آلاء ربكما تكذبان ودمم متم كن أي آلاء ربكما تكذبان إيماعنا نبوخاليف بأي آلاء ربك بما فاتهمه نخلو رمما فبأي ألا يربك ما تكذبان فينخي راتوسا فبأي ألا يربك ما تكذبان يرموا فبأي ألا يربك تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبا محتكين على عفرق غبر وعبطري حسان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبا تغارك اسم ربك الجلال والبكرى إِذَا وقعت الواقعة منزل وقعتها كالبة خافرة ورافعة إِذَا أجر الأهر رجع ورسلت الجبال سيرونهم را هم في جنات النعيم من الأولين و من الاخرين على صور ممهوره متكئين عليها متقابلين يدعون اللهم قدنونا باظلم وكأس من بعين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وخاجهة مما يتغيرون ونحب طير مما يشتهون وحروم وحروم عين كأمثال النهر جَزَاءً جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهم ولا تأثي من إلا قلا سلاما سلاما وأصحاب ما أصحاب اليمين في كُلُّ مَمْدُودٍ وَمَا إِنْسُوكَ وَقَالَتْ يَدُ ٱلَّتِى تَبْيَضُّ وَٱسْوَدَّتْ مَا قَطَّعَتْ وَلَمْ تَقْطَعْ وَخُرُوشٌ مَّقْطُوعٌ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا يَصْحَبْنَ يَمِينَهُنَّ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَرَفَعْنَا مِنَ الآخرين. الشمال ما أصحار الشمال في زموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مدرفين وكانوا نصرعون على الحيث العظيم وكانوا يقولون أئذا منا وكننا دوابا وعظوا من أئنا لمبعوثون أو آبارنا الأولون قل الأولين والآخرين لمجموعون إلى معلوم. ثم إنكم أيها الطالبون المقدرون لا آكلون من شجر ما زقومه فما يأكلون من, من البقر فشربوا عليهم من الحميم فشربوا شربا لهم هذا نجروهم يوم الدين فلعلكم فلا تصدقون الفراعين ما تؤمنون ثم تخرجونه أن لحمه قادرون نحن قد درنا ذلك من المرضع وما نحبب مسبوقا على إنه بدلا أمثالكم نوشك فينا لا تعلمون ولقد علمتم أننا شكدون فلولا تبكرون أفرأيتم ما تحرشون أأنتم تزعونه أم نحن الزالعون لما شاء نجعلناه حضا ما فضلتم تبكهون إنا له رمون أفرأيتم ما الذي تشغلون أأنتم أنزلتم من المزم أم نحن الموزنون لو نشاه جعلناه جاه فلولا تشكرون أفرأيتم ما تنون أأنتم تغلون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها من نحن الموزنون نحن جعلناها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن مكريم في الكتاب المثلون لا يمسهمه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مبينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ ينفى هاضرون نحن أقربين منكم ولكن لا ترسلون فأولا إن كنتم غير مدينين تنجعونها إن فأما هٰذين كلا من المقربين فروهم ورحانهم وجنات زعيم، وأما هٰذين كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما هٰذين كلا من المقربين رضي فنزر من حمينه وتصليت جميم، إن هذا لهم حق يقيم، فسبح بسم ربنا العظيم. سبحان الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لمون السماوات والأرض يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والبعض وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج وما يعج فيها وما معه من بما تعملون بصير له من السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار في الليل وهو عليهم لذات السر آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلتم مستغفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أعرض لثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على هو الذي ينزل على عبده آيات ميلات ويخرجكم من الضرمات إلى النور وإن الله بكم لا أمور رحيم ونادكم ألا تنفقوا بسبيل الله وله الله مراد السماوات والأرض لا يزل من حيكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ذلكا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل لهم الله الحسن والله بما تعملون خبيل من ذا الذي يطره الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله كريم يوم جرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبألمانهم بشراتهم يوم جنههم تجري من, من تحت ذلك النار ذلك هو الفروج العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات والمنافق للذين آمنوا ونظرون نقول باسم النور من قيد ارجعوا وراءكم بتمس فقول رسون الله الرحمة وراهرو من قبره عذاب. نلاذونا من نكنع ولا وراثونا فدان ما قسق <تصفيق> و حتى جاء و غرتك بالله يَمَا كَفَرُوا وَمَكَرُوا وَهِيَ رَوْعَتُهُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ فَأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا نَائِمُ وَمَا مُصِيبَتُهُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ رَيْثٍ أَعْجَبَ الْحُفَّارَ فَلَمَّا تَهُوهُ ثُمَّ يَنْجُ قَطْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ قَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَتُهُ مِنْ اللَّهِ وَالرَّضْوَانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا متاع وجمت من أرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فرورة يؤتي من يشاء الله ذو الحظ العظيم ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن إلا ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على مغذاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختار الفكور الذين يبغلون ويأمرون الناس بالمغل ومن يتولف حين الله هو العلي الحميد لقل أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الناس بالمزقر. وَأَنزَلَ مِنَ فيه فِيهِ بَأۡسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلۡغَيۡبِ إِنَّ ٱللَّهَ ربيع عزيز عَزِيزٌ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مُحَمَّدًا رَّسُولًا مِّنۡ أُمَّتِهِۦ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ثُمَّ أَنكَرَ ٱلۡكَثِيرُونَ مِنۡ أَهۡلِهِۦ وَكَثِيرٌ مِّنۡهُمۡ فَاسِقُونَ وَإِذۡ قَطَّعۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِ دَخۡلِهِمۡ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مُرَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً اِبْتَدَعُونَ مَا كَدَرْنَا مَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِذِرَاءَ بِذْوَالِ اللَّهِ فَمَارَعُهُمَا حَقَّ رِعَيَتْهِمَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ